الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأحييكم أيها الاساتذه الأحبة في المجلس الخمسين من مجالس مدارسة كتاب شذ العرف في فن الصرف للشيخ الحملوي رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا الى نبحث الاعلال والابدال فمن يتفضل بالقراءه جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين الاعلال هو تغيير حرف العله للتخفيف بقلبه او اسكانه او حثه فانواعه هو ثلاثة القلب والإسكان والحد. واما الجزئيه جزئيه ناخذ جزئيه جزئيه, جزئية, جزئية. اول المبحث بدا فيه الاعلال ما الاعلال كلمه الاعلال اتت من حروف العله اتت من العلة ما معنى العله يعني لدينا هنا ثلاث لدينا ثلاثة احرف نسميها احرف العله الالف والواو والياء كما تعلمون جميعا لماذا سميت هذه الحروف بحروف العله قال لأنه يعني لأنها تتغير ولا تبقى على حال من الأحوال لا تثبت على حال من الأحوال مثل العليل المريض العليل المنحرف المزاج المتغير المنحرف المزاج المتغير في شرح الشافية للرضي ذكر أن أن هذه الأحرف تسمى هكذا تسمى الألف والواو والياء حروف العلة لأنها تتغير ولا تبقى على حال. كالعليل المنحرف المزاد المتغير حالا بحال. يعني هل تتغير فيها إذا فيها اعلال وفيها قلب وفيها تغييرات لذلك سميت حروف سميت حروف العلة. يقول الإعلال هو تغيير حرف العلة للتخفيف. إذا له علاقة بالألف والواو والياء يلحقون بعده الهمزة لكثرة التغير الذي يحصل في بابها الآن اذا بالحروف لماذا هذا الإعلال يتم؟ قال للتخفيف يعني لو لو, لو لم يتم هذا الإعلال لكان في الكلمة ثقل إذا الغرض هنا التخفيف واللغة تفيد للتخفيف طيب ما وسائل هذا الإعلال؟ ما وسائل وسبل هذا الإعلال؟ قال إما بالقلب يعني بالقلب الحرف إلى حرف آخر أو بالإسكان يعني جعل الحرف ساكنا أو بحذفه أو خذف الحرف اذا إما بقلب حرف العلة إلى يعني الواو تقلب مثلا ألف الياء تقلب ألف أو بحذف الحرف العلة أو بإسكان حرف العلة أو بإسكان حرف العلة فأنواعه ثلاثة القلب مثل مثلا نذكر تماما لأن قام إذا قلت قام يقوم كما يقوم في الأصل في الالف الواو إذن الواو قلبت الفا الواو قلبت الفا باع ما هو الأصل فيها باع يبيع بيعا فالأصل فيه الياء قلبت ألفا فهذا القلب هذا إعلال بالقلب إعلال بالقلب طيب الإسكان يعني جعل الحرف حرف العلة ساكنا طيب مثل ماذا مثلا فلان الفلان يقضي بين الناس طيب الأصل يقضي لأنه هذا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجاسم الاصل أن يكون مرفوعا يقضي لماذا سكن هنا؟ سكن بالإعلال تخفيفا لأنه يثقل أن تقول يقضي فسكن حرف العلة هنا فهذا اعلال بالتسكين هذا اعلان بالتسكين طيب إذا كنت الان وعد وعد اعطني الفعل مضارع تقول يعيد أين الواو اللي هي واو حرف العله حذف فهذا اعلال بالحذف هذا اعلال بالحذف اذا اتضح الآن معنى الاعلال اعل إعلالا ومصدر له علاقه بحروف العله التغيرات التي تحصل بالالف او الواو او الياء الغرض منه التخفيف البعد عن الثقل وسائله أو طرائقه سبله القلب قلب الياء مثلا ألف قلب الواو ألف قلب الياء أو الواو همزه وسأطلعه ذلك الآن بالتفصيل أو تسكين الحرف الحرف العلة يكون حركة الضم يصير ساكنة للثقل أو حذف الحرف لعلة ما هذه وسائله طيب مع الاعلال لدينا شيء اسمه الإبدال. ما الإبدال؟ تفضل يا وأما الإبدال قال وأما الإبدال فهو جعل مطلق حرف مكان آخر. فخرج بالاطلاق الاعلال بالقلب لاختصاصه بحروف العلة. فكل اعلال يقال له إبدال ولا عكس. إذ يجتمعان في نحو قال ورما وينفرد الإبدال في نحو اصطبر والذكر وخرج بالمكان العوض فقد يكون في غير مكان المعوض منهم كتاء عدة واستقامة وهمزتي ابن وسم وقال الإشموني قد يطلق الإبدال على ما يعم القلب إلا أن الإبدال إزالة،, إزالة والقلب إحالة والإحالة لا تكون إلا بين الأشياء المتماثلة ومن ثم اختص بحروف العلة والهمزة لأنها تقاربها بكثرة التغيير. نعم إذا الإبدال لدينا الإبدال قال الإبدال هو جعل مطلق حرف مكانه أي حرف من الحروف مطلق حرف يعني إذا غير مقيد بحرف معين الاعلال مقيد بثلاثه احرف او الرابع. الرابعه الابدال غير مقيد باي حرف من الاحرف قال جعل مطلق حرف ما كان اخر جعل حرف مكان حرف اي حرف من الأحرف معنى ذلك ان كل اعلال هو ابدال لان الابدال اشمل لان الابدال اشمل فكل اعلال هو ابدال وليس كل ابدال هو اعلال أرجو الانتباه لهذه الملاحظة الإعلال فيه تخصيص فيه قيد مقيد بأحرف العلة زائد الهمزة إذا لدينا ثلاثة حروف العلة واضافوا إليها الهمزة وفي خلاف موضوع الهمزة هي أربعة حروف. الإبدال يشمل جميع حروف اللغة العربية اذا الإبدال أعم وأشمل معنى ذلك أن كل إعلال هو إبدال لكن ليس كل إبدال إعلال لأن يمكن يكون الابدال في غير حروف العلة فلا يكونوا إعلالاً، فلا يكونوا إعلالاً. لذلك قال هنا، فخرج بالإطلاق كلمة إطلاق، جعلوا مطلق كلمة مطلق إطلاق خرج بالإطلاق الإعلال بالقلب. يعني عندما قال مطلق، ما قيد البذل في قلب حرف العلة مثلاً الواو إلى الألف أو الياء إلى الألف أو الياء إلى الهمزة أو الواو إلى الهمزة ما قيدت. لاختصاصه بحروف العله يعني القلب مختص بحروف العله الإعلال مختص بحروف العله الإعلال الاعلال بالقلب مختص بحروف العله لذلك كل فكل إعلال يقال له ابدال والعكس كما ذكر كل إعلال هو ابدال لانه الابدال اعم واشمل وليس كل ابدال هو إعلال لان الابدال قد يكون في غير حروف العله قال اذا اجتمعان في نحو قال ورما الان قال الآن الأصل فيه يقول قولا فالأصل في الألف هنا الواو لأن قلبت ألفا تبطل أبدلت ألفا تخطم فهو إعلال لأن هذا أخص من الإبدال لكنه إبدال بصورة عامة ورمى يرمي رمى يرمي لاحظوا لأصبحت ألفا يا يرمي رمى وينفرد الإبدال هنا اجتمعوا هنا لأنه في حرف العلة لأن هو حرف علة فهو إعلال وهو في الوقت نفسه إبدال يعني الإبدال عم. لكن ينفرد الإبدال في نحو استبرة لأن استبرة هي من صبره هذا وزن يفتح على كما مرنا سابقا هذه ليس ليست حرو ليس الحرف هنا حرف علة يعني القلب اللي حصل هنا ليس حرف علة قلب المكان هنا لم يحصل في حرف عله فهو ابدال فهو ابدال وليس باعلان اصطبر اصلها صبر عند تاء الافتعال دخلت صارت اصطبر اصطبر اصطبر ثم ابدلت التاء طاء لتتناسب مع صوت الصاد اصطبر هذه تاء صاد اذا أه... تاء مع صاد قالتاء قل بقاء إذا يكون لا علاقة لها بحروف العلة فهنا لدينا إبدال لحضر لكن في قال ورما هو إبدال وإعلان تفقا في ال... ال... الإبدال هنا متعلق بحروف العلة اذكر مثلا أصوا إذ كاكرة وقد مر معنا سابقا مر معنا سابقا إذ تاكرة أصوا إذ تاكرة نعم ثم التاء قلبت دالا اذ ذكر ثم بعد ذلك الدال قلبت دال الزال دال تقارب الصوتين ثم لغمت الدال في الدال اذ ذكر هل من مدكر فهل من مدكر يعني هل من مذكر ممن يتذكر نعم طيب ثم قال وخرج بالمكان وين كلمه مكان هو الآن اعطانا التعريف ويفصل في هذا التعريف مطلق فمك مطلق حرف مكان آخر كلمه مكان قال وخرج بالمكان العوض العوض مكان حرف آخر قال خرج بالمكان العوض فقد يكون في غير المكان المعوض منه يعني هو قال فهو جعل مطلق حرف مكان آخر لم يقل في نفس المكان لاحظوا منه كتاء عدا العين عدا من وعده فيعني الواو محذوفه عوضها بالتاء الوعد هي ف الواو المحذوفه ف الكلمه وعد فعل بينما عدى علا فاضيفت بعدها لام الكلمه لاحظتم فلم يعني هنا الابدال لم يتم في نفس المكان استقامه ايضا استقامه اصلها استقامه استقامة استقامه الاستقوام اصلها استقوام نعم وهمزتي ابن واسم هلا ابن من بنوا من بنوا حذف حرف العله وعوض عنه الهمزه في البدايه اسم من سماوى أو من وسما كما معنا سابقا من سماوى اذن حرف العله هو كان لام الكلمه عوض عنه في اول الكلمه أو حتى ان من وسما يكون المكافئ نفسه لذلك قال, مطلق قال هو جعل مطلق حرف مكان آخر لن يخدر في نفس المكان قد يكون التعويض في نفس ما يعني في نفس المكان الذي يخذف منه هذا هذا الحرف أو في مكان آخر. نعم وقال الأشموني يعني بعض بعضهم يذكرها الأشموني بالفتح وبعضها يذكرها الأشموني أشمون والعللها هذا الضبط هو الأدق وقال الأشموني قد يطلق الإبدال على ما يعم القلب إلا أن الإبدال إزالة والقلب إحالة ما معنى ذلك؟ الآن البدل الإبدال كن هو إقامة حرف مقام حرف غيره أقامنا حرف مقام حرف غيره سواء كان سواء كان هذا حرف إلا أو حرف صحيح مثلا تخمة تخمة سوخمة وخمة تخمة حط التاء ابدل الواو أبدل يعني بدلا من الواو وضع التاء وخما هي وخما ويسا كذلك تكآ أيضا وكآ فهذه أزال الحرف ووضع حرفا آخر أزال الحرف ووضع حرفا آخر طيب القلب إحالة ما مع قلب إحالة قلب إحالة قلب إعلال يعني قلب الحرف قلب الحرف نفسه الى لفظ غيره يعني احالته اليه يعني الحرف نفسه لكن قلمه الى حرف اخر هناك في, في الابدال اقام حرف مكان حرف اخر مبتعدين لذلك سماه ازاله ازال الحرف ووضع حرفا اخر لكن الحرف هنا قلبوا الى وحيل احيل الى حرف اخر لذلك استخدم هنا مصطلح احاله وهذا طبعا يكون في أحرف العلة والهمزة إذا البدل أو الابدال هو إقامة حرف مكان حرف, حرف آخر يعني حرف غير الحرف الجديد مثل تخما مثل كم مثلا فو عنبر عنبر عنبر بيقولوا عنبر بالميم منبر بيقولوا مم مم مم بالميم تحسون تقوى تحسون وقوى قال وقوى قالوا تقوى أبدلوا الواو تاء حذفوا الواو وضعوا النتاء هذا الإبدال أقامنا حرف مقن حرف آخر أما البدل الإعلال في الإعلال فهو إخاء يعني قلبنا الحرف نفسه حرف نفسه ما حذفنا هنا قلبناه إلى حرف آخر له صلفي له صلفي سنلاحظ بأنه يعني الحروف العلة يعني فيما في في في في بينها يعني تداخل طب. ثم يقول أذق يقول حالة لا تكون إلا بين الأشياء المتماثلة لاحظوا الإحاله المتماثلة يعني بين الواو والياء والالف ومن ثم اختص بحروف العلة والهمزة لأنها تقاربها بكثرة التغيير هذه لأنها تعليل كلمة الهمزة لماذا الهمزة ضمت إلى أحرف العلة الاعلال قالوا لأن الهمزة تقارب أحرف العلة بكثرة التغيير يحصر فيها تغييرات كثيرة لذلك أدخلوها في دائرة أحرف العلة لا يدخل الآن في أقسام الحروف المبدلة تفضل يا أبو عبد الله قال واعلم أن الحروف التي تبدل من غيرها ثلاثة أقسام ما يبدل إبدالا شائعا للإدغام وهو جميع الحروف إلا الألف وما يبدل إبدالا نادرا وهي ستة أحرف الحاء والخاء والعين المهملة والقاف والضاد والذال المعجمتان كقولهم في وكنه وهي بيت القطا في الجبل وقنه وفي اغن واخن وفي ربع ربح وفي خطر غطر وفي جلد جبض وفي تلعثم تلعثم وما يبدل ابدالا شائعا لغير ادغام وهو اثنان 22 حرفا يجمعها قولك لجد صرف شكس آمن طي ثوب عزته والضروري منها في التصريف تسعة أحرف يجمعها قولك هدأت موطيا وما عداها فإبداله غير ضروري غير ضروري فيه كقولهم في أصيلان تصغير اصلان بالضبط على ما ذهب إليه الكوفيون جمع أصيل أو هو تصغير أصيل وهو الوقت بعد العصر أصيلال وفي, وفي الطجة إذا نام الطجة وفي نحو علي علما في الوقف أو ما جرى مجراه عليج بإبدال النون لامًا في الأول والضاد لاما في الثاني والياء جيما في الثالث نقف قليلًا نقف قليلًا فيل عندي معلومات لأن دخل في الإبدال أقسام الحروف المبدلة نحن أن جميع الحروف يمكن يكون فيها إبدال مع هذا الألف مع هذا الألف قال واعلم أن الحروف التي تبدل من غيرها ثلاثة أقسام ما يبدل ابدالا شائعا للادغام وهو جميع الحروف الا الالف الا الألف الالف إذا لا تبدل الادغام مثل اتصل اتصل وهذا بر معنا اصله أصل وصل وصل او بوزن اتصل ابدلت الواو ثم ادغمت التاء في التاء اصبحت اتصل اتصل اتزن الاصل فيها وزنا وزن تزنا على وزن افتعل تزنا ابدلت الواو تاء واضغمت التاء في التاء هذه اتزن هذا إذا ما يبدل ابدالا شائعا للادغام وهو جميع الحروف هذا سوى جميع الحروف ادكر نفس الشيء التزنا ادعى ادعى تلغا من هذا الباب ثم قال ما يبدل وما يبدل ابدالا نادرا يعني قليلا جدا وهو ستة احرف ذكر هنا سته اخرى الخاء والخاء والعين المهمله يعني ليست الغين العين المهمله والقاف والضاد والضاد والزال المعجمتان يعني الزال الزال والضاد كقولهم في وكنه الان وكنه وهي بيت القطر معنى كلمه وكنه وكنات الطيور معروفه هذه وكنات الطيور وكنه هي بيت الطير قال هي بيت القطر في الجبل نعم طيور قالوا وقنه قالوا وقنه لاحظوا ال ال ال, ال... ال... ال... ماذا غدا الكاف القاف سواها كاف وقنه قالوا وكنه فهذا قليل القاف هي من الحروف التي تبدل يعني نادرا نادرا قالوا وقنه قالوا وكنه بدل القاف قالوا كاف تعالوها كافا اغن اخن الخاء الخاء قالوا أغن أو الغين سواء الخاء اخن هذوم الغين يعني هناك الجزء قلنا الكاف ابدلوها ووضعوا منها القاف قالوا وكنا هنا الغين جعلوها خاء قالوا اخن خاء في ربع ربح لازم الآن الحاء عين أو العين حاء العين حاء وفي خطر غطر الخاء غين او الغين خاء خاء غين وفي جلد جد جد اللام يلاحظ الضاد صارت لام او اللام صارت ضاد وفي تلع ثمة تلع ثمة صارت تلع زما الثاء او الثال اصبحت ثاء او الثاء اصبحت ذالن حقا هذا ما يبدل ابدالا نادرا قال ثم قال ما يبدل ابدالا شائعا لغير ادغام يعني هو فصل اول شيء اعطانا قاعده عامه ان جميع الحروف يتم فيها الابدال للادغام يعني تبدل عشان تدغم حرف بحرف حتى تدغمه حرفا بحرف وهذا جائز في جميع الحروف ما عدا الالف في بعض الاحرف الابدال فيها قليل نادر جدا وذكرها اللي هي الحاء والخاء والعين والقاف والضاد والذات ستة أحرف. قال ويما يبدل ابدال شائع لغير ادغام يعني هو ميز بين الإبدال من أجل الادغام والإبدال من لاجل غير الادغام بدون ادغام وهو اثنان وعشرون حرفا اثنان وعشرون حرفا ووضع وضع ستة أحرف الأولى هذه ابدال نادر بقي لدينا اثنان وعشرون حرفا هذه تبدل أيضا يعني معروف لدى في اللغة كثيرا يجمعها قولك لجد صرف شكس كما في نسخة او صرف شكس كما في نسخة أبي عبد الله إلى آخره المهم الآن والضروري منها, قال منها في التصريف تسعة احرف الضروري من هذه الاحرف الاثنين والعشرين ست تساعط احرف تساعط احرف يجمعها قولك هدأت موت يعني الهاء والدال والهمزه والتاء والميم والواو والطاء والياء والالف طيب وما عداها عدا هذه الاحرف التسعه فابداله غير ضروري فيه الابدال غير ضروري فيه يعني كقوله في أصيلان ماذا نقول في اصيلان اصيلال اتى هناك كقوله في اصيلان النون ابدلها هاء أصيلان قال أصيلان لكن ما بينهما هذا شرح لكلمة أصيلان أصيلان قال تصغير أصلان بالضم على ما ذهب إليه الكوفيون جمع أصيل أو, أو هو تصغير أصيل يعني أصيلان إما تصغير أصلان على ما ذهب إليه الكوفيون أو تصغير, أو تصغير أصيل والاصيل معروف هو الوقت بعد العصر يقول وقت الأصيل لكن أين الشاهد شاهد أصيلان النون ابدلت هنا ب لاما يعني وضعنا لاما بدلا من النون أصيلان لاحظوا في طجع طجع معروف اذا نام الطجع الضاد لام بدل الضاد لام وهذا قليل وفي نحو علي علما اذا قلت في الوقف علي في الوقف أو جرى مجرى عالج عالج عالج هذا ال ال هذا ال العججة يسمونها ال ال العججة يسمونها العججة النون لامن في الأول الأول إلى هنا أصيلان النون أبدلت لامن والضاد لامن في الثاني اللي هو اضطجعة الاضجعة والياء جيمان في الثالث وعلي ابدأ الياء جيما طا لن تأكيد لهذه المعلومة في بعض الشواهد شعرية. تفضل قال النابغة قال النابغة وقفت فيها أصيلاً أسائلها فعي الجواب وما بالربع من أحدي. وقال منظور ابن حبة الأسدي في ذب لما رأى أن لا دع ولا شبع ما لا إلى أرطاط حق حقف فالطجع وقال آخر قال عويف وأبو علي المطعمان اللحم بالعش بالعشجي يريد أبا أبا علي والعشية وتسمى هذه اللغة عجعة عجعة قضاءة واشترط بعضهم فيها أن تكون الجيم مسبوقة بعين كما في البيت وبعضهم يطلق مستدلًا بقول بعض أهل اليمن لا هم ان كنت قبلت حجتك فلا, يز فلا يزال شاحج ياتيك بج أقمر اقمر نثات ينزي وفرتك هذه شواهد كلها تؤكد القاعدة التي ذكرها قبل قليل هو الابدال النون لام في اصيلان فقول النابغه وقفت فيها اصيلالان هي يعني اصيلانا فأبدل النون لاما وقال منظور بن مخبة أيضا الاسدي في ذئب لما رأى أن لا دعه ولا شبع مال إلى أرطاة حقف فالطجع مرت معنا فالطجع هي فضطجع أبدل الضاد الضاد لاما نلاحظ هنا الأرطاة شجرة والحقف يعني هو الرمل المتكسر الرمل يعني المعوج الغير منضبط الغير يعني, يعني المعوج من الرمل يعني الرمل غير الذي يسير على وطيرة واحدة يعني في يعني كسبان وفي يعني بينزل وبيطلع وهكذا نعم هذه كلها شواهد على الإبدال اللي يعطانا ياء اللي الضاد لام والنون لام وأيضا الياء الياء جيم خالي عويف وأبو عليج عليج يعني علي وابو علي فابدل ليا جيما وهذه تسمى عجعة عفان عج عج عجته عج عجته قطع عج بالعشج بالعشجي بالعشجي هذه هنا بالعشية يعني يريد أبا علي والعشية الان ايضا اشترط بعضهم ان تكون الجيم مسموقه بعين يعني حتى ال الياء جيمان اشترطوا ان تكون مسموقه بعين مثل علي عشي في عين قبلهم بعضهم لم يشترط ذلك لم يشترط بعضهم يطلق مستدلا بقول بعض اهل اليمن لا هم لا هم يعني لا اللهم دعاء يا الله اللهم دعاء اللهم هم يعني اللهم إن كنت قبلت حجة يعني حجتي فالياء هنا أبدلها جيما وضع الجيم بدل الياء فلا يزال شاحج يأتيك بتبي يعني أقمر نهات النحات يعني النهاق والأقمر الأبيض وينزي يحرر وفرتج يعني وفرتي الوفرة المقصود فيها يعني الشعر إلى شحمة الاذن الشعر الموجود إلى شحمة الاذن اما الشاقد في هو الذي يسمونه البغل اعزكم الله سبحانه وتعالى طيب الان اذا الابدال اذا معنى ذلك الابدال يا تذكرون بان هو يكون الابدال في الأحرف الصحيخة ويكون في أحرف العلة لأنه أعم إذا دخل في الأحرف العلة فهو إعلال فهو إعلال الإبدال في الأحرف الصحيخة كما مر معنا سابقا هو قياسي في وزن افتعله قياسي في وزن افتعله صيغة افتعل مثل وصل اتصل اصلا اتصل اتصل ابدلت الواو تاء واضغمت التاء بالتاء اتزنه أصلها من وزنه او تزنه اتزنه اصطبر اصلها صبر سويها على وزن افتعاله اصت اصطبر ابدلت التاء ايضا ط لتتناسب مع صوت الطاء مع الصاد اصطبر اصطاد اصطاد اصلا صاد صاد، استاد استاد قلبت التاء طاء بتناسب صوت الطاء مع الصاد. اضطرب اضطرب من ضرب. اضطرب اضطرب من ضربة. إذ تربة اضطرب على التاء أيضا. طاء بتناسب يتناسب الصوت مع صوت الضاد. ومنها أيضا إذ تع من دع. إذ اضطرب إذ ذكرى إذ ذكرى قلبت التاء دال اذ ذكر ثم بعد ذلك الدال والذال والذال دال فصارت ادغمت الدال في الدال فصارت اذ ذكر اذ ذكر مثل مثلا تفاقلا تفاعل يتفاقل افاقل وهكذا لدينا احيانا ايضا هذا الابدال قد يكون سمعيا قد يكون سمعت كلمه فم فوه فم فوه لاحظوا اصلا لان اذا جمعت فم تقول افواه افواه عمبر كما ذكرت أنا قبل قليل ايضا النون يقولون النون جعلوها ميما ابدلوها ميما عمبر بالميم ميمبر ميمبر بالنون جعلوها ميمبر وقوى من وقى لاني وقوى من وقى فيقولون تقوى فأبدل الواوى تاء وبقي الوزن على ما هو عليه تقوى فعلا وجاه مثلا وجه وجاه قالوا اتجاه أبدل الواو تاء ورث وراثة يعني المفروض وراث قالوا تراث أبدل الواو أيضا تاء وهكذا مره معنا مثلا تخط قما، هذا أيضا من الابدال السمعي، فهذا بابه واسع وسبق يعني ان تعرضنا له في درس سابق. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.